مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتَّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ يُمَتَّعُهُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى ثُمَّ يُكْتِفِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنو صدورهم ليستخفوا من. ألا إنهم يثنو صدور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 خرها ومستودعها كلهم في كتاب المبين كلهم في كتاب المبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ست ستة أيام وكان عروشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عروشه على الماء ليبل أيكم أحسن ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن قلت إنكم مبعوثون من Mati, لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحور مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معذودة لا يقولن ما يحبس. هُنَالِكَ الْمُلْزَمُ إِلَاءَ أُنثٍ مَعْدُودَةٍ لَا مَا يَحْدُثُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِي لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَا يَوْمَ صوفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا كفور ولئن أذقنا الإنسان من رحمةً ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفوت ولإن أذقناه نعما بعد ضرّأ مسّته لا يقول ذهب السيئات عني ولئن أذقنه نعما بعد ظهر أمسسه لا يقول أن ذهب السينات عنني إنه لفرح فخور إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَرِكُونَ بَعْضَ مَا يُحَاجِلِيكَ وَظَائِقُهُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُ فَلَعَلَّكَ تَرِكُونَ بَعْضَ مَا يُحَاجِلِيكَ اي يقولون لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك اي يقولون لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استقعتم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.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 ما كانوا يعملون؟ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُسَائِمَةٍ وَرَحْمَةٍ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَت شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن يكفر به في من الأحزاب فناء موعده فلا تكفي مريته منه فلا تكفي مريته منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون انه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ومن أظلم من من على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الأشهادها of the 113. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 114. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا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 عذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رب أولئك أصحاب الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع مثَلُ الفَريقِكَ الأعمَّ والأصمّ والبصير والسميع هل, هل يستويان مثلاً هل يستويان مثلاً أَفَلَا تذكّون أَفَلَا تذكّون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فَقَالَا مَنَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا فَقَالَا مَنَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ كِلَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُونَ وَمَا نَرَاكَ تَتْبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُونَ بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَمَا نَرَاكَ ك إلا الذين هم أراضٍ ناديا الرئ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب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 فأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْوَلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْوَلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِيَ عليهما لن اجري الا على الله ويا قوم لا اسالكم عليهما لن اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا ولكني أراكم قوما تجهلون إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إنه قوم ينصرني من الله 117. أفلا تذكرون 118. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون 119. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الله قبيب ولا أقول. 113. فرئ أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا Allahu 'alma bima fi amfushim. Allahu 'alma bima fi amfushim. Inni idhal min al-‘alimين. Inni idhal min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 Kum.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 قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء فيها. حتى إذا جاء أمرنا وفامت النور قلنا نحمل فيها قل نحمل فيها من كل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 وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل وقالوا ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرساه 116. إن ربي لغفور رحيم 117. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا 118. وهي تجري كان نوح لينه وكان في معزلي يا بني يوم كمنا وكان في معزلي يا بني يوم كمنا ولا تكم مع الكافرين وكان في معزلي يا بني يوم انا ولتكن عن الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مالحٍ. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مالحٍ. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِمَ أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقُولِ عِيَ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْ وَقِيلَ يَا قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب ربه فقال ربي إن ذني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ذني من أهلي وإن وعدك الحق وَأَن تَأْحَكُوا الْحَكِيمِيْنَ قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْلَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من, من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام من وبركات عليك وعلى أمم من, من معك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمت يَهُمُ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّا سَنُمَتِّعُهُم ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم.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 يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني يا قوم لا أفلا تعقلون أفلا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 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ثم توبوا إليه يرسل السماء ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا هود ما جئتنا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 قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون قال اني اشهد الله واشهد من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله رب 126. إني توكلت على الله ربي وربكم 127. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها على صراط إن ربي على صراط فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفي إن ربي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 واتبع امر كل جباري عنيد واثمر في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه واثمر في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا إنا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد العاد قوم هود ألا بعد العاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحة وإلى ثمود أخاه صالح قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها قريب مجيب ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أَتَنَهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ من ربي وآتاني منه رحمة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 وما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ويا قوم هذه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فذروها تأكل ذَلِكُمُ قَرِير فَعَقَرُوها فَقَالَتْ اِمْتَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَقَرُوها فَقَالَتْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوب ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ. 126. ورحمة منا ومن خزي يومئذ 127. إن ربك هو القوي العزيز 128. إن ربك هو القوي العزيز 129. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها كألم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربه ألا إن ثم كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد هذا سلام هذا سلام فما لبث ان جاء عجل عنيد فما لبث ان جاء عجل عنيد فلم ما لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فَلَمَّا غَابَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصْلُو إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ. قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُطِفَّةً. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 117. إن هذا لشيء عجيب 118. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ كُلُّ بُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيب إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيب يا عذاب غير مردود يا إلغاهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولم جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاء 117. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي 118. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي 119. الله ولا تخزون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 قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركني شديد. قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركني شديد. قالوا يا لوط إن رسول رب ربك لي يصلوا إليه. قالوا يا روح إنا رسول ربك لن يصلوا إليه. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك. أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مراتك إنه مصيبها ما أصابهم إنه مصيبها ما أصابهم إن من وعدهم الصبح إِنَّمَا وَعِدَهُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَةً وَأَمْقَضْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجْرٍ سجل منظود. فلما جاءنا جعلنا عليها سفلاً وألقاها عليها حجارة من سجل منظود مسومة عند ربك. ومسوَّمتَنَّ إِنَّ دَرَبِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله ما لكم من إله غيره.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 وَأَقِيمُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 لأنت إنك لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا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 قم الى ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وما توفيقي عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقئ أن يصيبكم مث.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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْ قَافِرِينَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إن ربي رحيم ودود إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا قالوا يا شعيب ما نفقه Wahyu kasiran maa taqul, waa naalna raka fina zaifa, waa naalna raka fina zaifa, walola rahukala rjmana kamaa anta قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم إن ربي, إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ويا قوم يعملوا على مكانتكم إني ع سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقي بوا إني معكم رقيق وَرَسَّتْهُ إِنِّي مَا كُنْ رَطِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّينَا شُعَيْبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنو فيها كألم يغنو فيها ألا بعث لمدينة كما بعدت ألا بعدا لمدينك ما بعيد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى في العون وملئه فاتبعوا أمر في العون وما أمر في برشيد. إلى في وملئه فاتبعوا أمر في وما أمر في برشيد. يقدم قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فأورده منار. يقدم قومه يوم وؤذبع في هذه لعنه ويوم القيامه وؤذبع في هذه لعنه ويوم القيامه بصرفت المرفود بصرفت المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائمو وحصيد. من منها قائم وحصيد.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 شيء إلا ما جاء أمر ربك فلا أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غيرتة وما جذوهم غير تسبيب؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه ألم شديد إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك ل فعذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخذ ايره الا لاجل معدود وانا اخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه يوم يأتي فمنهم شقي, وسعيد فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك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 وَمَنِ الَّذِينَ سَاعَدُوا فِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُورٍ فلا تكفي مريته مما يعبدها اولاء فراتكفي مريته مما يعبدها اولاء ما يعبدون الا كما يعبد ابا صِيبَهُمْ غَيْرَ مَنكُم وَإِن نَّرْوِفُهُمْ نَصِيرُهُمْ غَيْرَ مَنكُم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُطِلَ فِيهِ ولقد آتينا موسى الكتاب ولولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك وإنهم لفي شك منهم مريب. وإنهم لفي شك انه قريب وان كن لن لما يوفينهم ربك اعمالهم وان كن لن لما يوفينهم ربك إنه بما يعملون خبير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 إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرف إن نهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرف إن وزلفا ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين ذلك ذكر للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين وَاسْتَبِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فَلَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَرْنِكُمْ أُلُوفٌ بَقِيَّتٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا ممن أنجينا مِّنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اتَّبَعُوا اِذْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَاتَّقَ الَّذِينَ غَلَوْا مَا أَطْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 ولو شاء ربك لجعلنا سُمّت واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من الرحيم ربك إلا من الرحيم ربك ولذلك خالقهم ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلًّا نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعضة وذكرى للمؤمنين. وموعظة وذكرى للمؤمنين. Waqilil Ladin la yaminu namlu ala makantikum Inna amilun. Waqilil Ladin la yaminu namlu ala makantikum Inna amilun. Wa antaziru Inna وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبدوه وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه.